وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُورُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرعُونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ العَذَابِ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم